عن تميم ن الداري رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين ا ل ن ص ي ح ة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم رواه مسلم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 والإسناد الآخر وهم. وقد ا ا الآخر ل إ س ن د وهم و روي ه ذكرنا ا ا ل ح د ي في اول الكتاب عن أ ب ي داود أ ن هذا الحديث أ ح د ا ل أ ح ا د ي ث التي يدور عليها الفقه وقال الحافظ أ ب و نعيم هذا حديث له حديث شأن ذكر محمد بن أ س ل م الطوسي أ ن ه أ ح د أ ر ب ا ء الدين وخرج الطبراني من حديث ح ذ ي ف ة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمسي ولإمامه ولعامة المسلمين ناصحا لا فليس لله ولرسوله ولكتابه ويصبح فليس منهم وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أ ح ب ما تعبدني به عبدي النصح لي وقد ورد في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة النصح للمسلمين عموما وفي بعضها النصح ل و ل ا ة أ م و ر ه م وفي بعضها نصح ولاه ا ل أ م و ر لرعاياهم ف أ م ا ا ل أ و ل وهو النصح للمسلمين عموما ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح عليه وفي صحيح على صلى وسلم لكل مسلم مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المؤمن على المؤمن ست فذكر منها و إ ذ ا استنصحك فانصح له وروي هذا الحديث من وجوه أ خ ر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند عن حكيم ا بن أ ب ي يزيد عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استنصح أ ح د ك م أ خ ا فلينصح له و أ م ا الثاني وهو النصح ل و ل ا ة ا ل أ م و ر ونصحهم لرعاياهم ففي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم أ ن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا و أ ن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله ا ل م ن غ ي ر مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ل من م إ خ ل ا ص العمل لله ومناصحه ولاه ا ل أ م ر ولزوم ج م ا ع ة المسلمين وقد ر و ا هذه ا ل خ ط ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ج م ا ع ة منهم أ ب و سعيد الخدري وقد روي حديث أ ب ي سعيد بلفظ اخر خرجه الدار قطني في ا ل إ ف ر ا د ب إ س ن ا د جيد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 ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم الله يحطها إلا الجنة بنصيحة عبد يسترعيه رعية يدخل وقد ذكر الله في كتابه عن ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام أ ن ه م نصحوا ل أ م م ه م كما أ خ ب ر بذلك عن نوح وعن صالح وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إ ذ ا نصحوا لله ورسوله يعني أ ن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه بشرط أ ن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه ف إ ن المنافقين كانوا يظهرون ا ل أ ع ذ ا ر كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح غير لله ورسوله وقد ر س و و ل ه أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الدين ا ل ن ص ي ح ة فهذا يدل على أ ن ا ل ن ص ي ح ة تشمل خصال ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن التي ذكرت في حديث جبريل وسمى ذلك كله دينا ف إ ن النصح لله يقتضي القيام ب أ د ا ء واجباته على أ ك م ل وجوهها وهو مقام ا ل إ ح س ا ن فلا يكمل النصح لله بدون ذلك ولا ي ت أ ن ى ذلك بدون كمال ا ل م ح ب ة ا ل و ا ج ب ة والمستحبه ة ويستلزم ت ذلك ل ا ا ج ا التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكرهات على هذا الوجه أيضا وفي مرسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال د في وفي إليه مرسيل عليه على على صلى وسلم وترك عن أ ر أ ي ت م لو كان ل أ ح د ك م عبدان ي فكان أ ح د ه م ا يطيعه إ ذ ا أ م ر ه ويؤدي إ ل ي ه إ ذ ا ا ت م ن ه وينصح له إ ذ ا غاب عنه وكان ا ل آ خ ر يعصيه إ ذ ا أ م ر ه ويخونه إ ذ ا ا ت م ن ه ويغشه إ ذ ا غاب عنه كانا سواء قالوا لا قال فكذاكم أ ن ت م عند الله عز وجل خرجه ابن أبي الدنيا أبي وقال خ ر ج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله صلى عليه وسلم أحمد من أبي أبيه حديث عن عن و الفضيل بن عياض الحب أ ف ض ل من الخوف أ ل ا ترى إ ذ ا كان لك عبدان أ ح د ه م ا يحبك و ا ل آ خ ر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أ و غائبا لحبه إ ي ا ك والذي يخافك عسى أ ن ينصحك إ ذ ا شهدت لما يخاف ويغشك إ ذ ا غبت ولا ينصحك قال عبد العزيز بن رفيع قال الحواريون ع رفيع ز ز ي بن قال ا ل لعيسى عليه السلام ما الخالص من العمل قال ما لا تحب أ ن يحمدك الناس عليه قالوا فما النصح لله قال أ ن ت ب د أ بحق الله تعالى قبل حق الناس و إ ن عرض لك أ م ر ا ن أ ح د ه م ا لله و ا ل آ خ ر للدنيا ب د أ ت بحق الله تعالى قال الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير قال النصح كلمة جملة للمنصوح له قال وأصل النصح في اللغة الخلوص يعبر هي في عن يقال نصحت العسل إ ذ ا خلصته من الشمع فمعنى ا ل ن ص ي ح ة لله سبحانه ص ح ة الاعتقاد في وحدانيته و إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة في عبادته و ا ل ن ص ي ح ة لكتابه ا ل إ ي م ا ن به والعمل بما فيه و ا ل ن ص ي ح ة لرسوله التصديق بنبوته وقد ب به ذ ل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم فيما إرشادهم انتهى عنه ونهى أمر و حكى ا ل إ م ا م أ ب و عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر ا ل ص ل ا ة عن بعض أ ه ل العلم أ ن ه فسر هذا الحديث بما بلفظه مزيد لا هاهنا على نحكيه حسنه ونحن نحكيه هاهنا بلفظه قال محمد بعض ن نصر قال ب اهل العلم جماع تفسير ا ل ن ص ي ح ة هو ع ن ا ي ة القلب للمنصوح له من كان وهي على وجهين احدهما فرض والاخر ن ا ف ل ة ف ا ل ن ص ي ح ة ا ل م ف ت ر ض ة لله هي ش د ة ا ل ع ن ا ي ة من الناصح باتباع م ح ب ة الله في أ د ا ء ما افترض و م ج ا ن ب ة ما حرم و أ م ا ا ل ن ص ي ح ة التي هي ن ا ف ل ة فهي إ ي ث ا ر محبته على م ح ب ة نفسه وذلك أ ن يعرض أ م ر ا ن أ ح د ه م ا لنفسه و ا ل آ خ ر لربه ف ي ب د أ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه فهذه ج م ل ة تفسير ا ل ن ص ي ح ة لله الفرض منه و ا ل ن ا ف ل ة ولذلك تفسير وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم ا ل ج م ل ة فالفرض منها م ج ا ن ب ة نهيه و إ ق ا م ة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له ه فإن بفرضه عجز عن عزم الإقامة بفرضه لآفة حلت ذلك من مرض أو به أو غير حبس مفترض أو أو أداء ي على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 لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد ب أ ن ف س ه م وقد ترفع ا ل أ ع م ا ل كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله بقلبه وكذلك ه ذنوبه الله عليه نهاه و وينوي يقوم ويجتنب وإلا أن أن يندم إن عنه بما ما على صح افترض ا ناصح ن غير لله بقلبه و ك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أ و ج ب ه على الناس عن أ م ر ربه ومن النصح الواجب لله أ ن لا يرضى ب م ع ص ي ة العاصي ويحب ط ا ع ة من أ ط ا ع الله ورسوله و أ م ا ا ل ن ص ي ح ة التي هي ن ا ف ل ة لا فرض فبذل المجهود ب إ ي ث ا ر الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره ل أ ن الناصح إ ذ ا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ه و م ح ب ت فكذلك الناصح لربه ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق للنصح بكماله وأما وتعظيم هو وشدة وشدة كلام فهمه النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق وشدة الرغبة في حبه فشدة قدره إذ ويقوم به له بعد ما يفهمه وكذلك ي يفهمه ق و و م ما به بعد له الناصح من العباد يفهم و ص ي ة من ينصحه و إ ن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه فكذلك اليه ن ا لكتاب ص ح ربه ع ن ي ب ف م ليقوم لله بما أمر به كما يحب ثم ينشر ما فهم ه لله به العباد يحب ويرضى ينشر في ويديم دراسته ب ا ل م ح ب ة له والتخلق ب أ خ ل ا ق ه و ا ل ت أ د ب بادابه و أ م ا ا ل ن ص ي ح ة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إ ذ ا أ ر ا د ه و ا ل م ص ا ر ع ة إ ل ى محبته و أ م ا بعد وفاته ف ا ل ع ن ا ي ة بطلب سنته والبحث عن أ خ ل ا ق ه وادابه وتعظيم أ م ر ه ولزوم القيام به و ش د ة الغضب و ا ل إ ع ر ا ض عمن تدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها ل أ ث ر ه دنيا و إ ن كان متدينا بها و ح ب من كان منه بسبيل من ق ر ا ب ة أ و صهر أ و ه ج ر ة أ و ن ص ر ة أ و ص ح ب ة س ا ع ة من ليل أ و نهار على ا ل إ س ل ا م والتشبه به في زيه ولباسه و أ م ا ا ل ن ص ي ح ة للمسلمين أ ئ م ة ا فحب صلاحهم و ر ج د ه م وعدلهم وحب اجتماع ا ل أ م ة عليهم وكراهه افتراق ا ل أ م ة عليهم والتدين بطاعتهم في ط ا ع ة الله عز وجل والبغض لمن ر أ ى الخروج عليهم وحب إ ع ز ا ز ه م في ط ا ع ة الله عز وجل وأما النصيحة للمسلمين لهم النصيحة فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم و إ ن ضره ذلك في د ن ي ا كرخص أ س ع ا ر ه م و إ ن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته وكذلك جميع ما يضرهم عامه ة ويحب ح ص ل ا م والفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أ ذ ى ومكروه عنهم وقال أبو للمنصوح بوجوه وفعلا قيام الصلاح النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة、وفعلة. فالنصيحة كلمة له لله تعالى بن عمر تتضمن توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعاته ومحابه بوصف ا ل إ خ ل ا ص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك والدعاء إ ل ى ذلك والحث عليه و ا ل ن ص ي ح ة لكتابه ا ل إ ي م ا ن به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أ و ا م ر ه ونواهيه وتفهم علومه و أ م ث ا ل ه وتدبر اياته والدعاء إ ل ي ه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه و ا ل ن ص ي ح ة لرسوله قريب من ذلك ا ل إ ي م ا ن به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته و إ ح ي ا ء سنته و ا س ت ث ا ر ة علومها ونشرها و م ع ا د ا ت من عاداه وعاداها و م و ا ل ا ت من والاه ووالاها والتخلق ب أ خ ل ا ق ه و ا ل ت أ د ب ب آ د ا ب ه و م ح ب ة آ ل ه وصحابته ونحو ذلك و ن ص ي ح ة ل أ ئ م ة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف و م ج ا ن ب ة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك و ا ل ن ص ي ح ة ل ع ا م ة المسلمين إ ر ش ا د ه م إ ل ى مصالحهم وتعليمهم أ م و ر دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أ ع د ا ئ ه م والذب عنهم و م ج ا ن ب ة الغش والحسد لهم و أ ن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك انتهى ما ذكره ومن ا شابه ا ذلك ت ه ى م انواع ذكره و م أ ن نصحهم بدفع ا ل أ ذ ى والمكروه عنهم إ ي ث ا ر فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أ و عمل بالتلطف في ردهم إ ل ى الحق والرفق بهم في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر عن محبة ل إ ز ا ل ة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه كما قال بعض السلف بعض وددت ان هذا الخلق اطاعوا الله وان لحمي قرض بالمقاريض وكان عمر بن عبد العزيز يقول وعملتم فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم العزيز يا الله بن ليتني بسنة عمر عبد عملت عملت به ومن ق ع ي يكون شيء عضو حتى ن آخر م ه ا خروج ن ف س ي و م ن أ ن و ا ع ن ص ح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو ما يختص به العلماء رد ا ل أ ه و ا ء ا ل م ض ل ة بالكتاب و ا ل س ن ة وبيان دلالاتهما على ما يخالف ا ل أ ه و ا ء كلها وكذلك رد الأقوال الضعيفة رد من العلماء زلات ومن ب الكتاب ي ا دلالة والسنة ردها ن على و ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه بتبيان حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل وبيان غلط من غلط من ث ق ا ت ه م ومن أ ع ظ م أ ن و ا ع النصح أ ن ينصح لمن استشاره في أ م ر ه كما قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استنصح أ ح د ك م أ خ ا ه فلينصح له وفي بعض ا ل أ ح ا د ي ث إ ن من حق المسلم على المسلم أ ن ينصح له إ ذ ا غاب ومعنى ذلك أ ن ه إ ذ ا ذكر في غ ي ب ة بالسوء أ ن ينصره ويرد عنه وقال إ فإن ذ أذاه ذلك ا النصح الغيب رأى يريد على من عن في غيبه كفه عن ذلك فإن النصح في الغيب يدل د كفه ص ن ص ح فإنه قد يظهر النصح في حضوره ويغشه في غيبه وقال الحسن إ ن ك لن تبلغ حق نصيحتك ل أ خ ي ك حتى ت أ م ر ه بما تعجز عنه قال الحسن وقال بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إ ن شئتم لاقسمن لكم بالله إ ن أ ح ب عباد الله إ ل ى الله الذين يحببون الله إ ل ى عباده ويحببون عباد الله إ ل ى الله ويسعون في ا ل أ ر ض ب ا ل ن ص ي ح ة وقال فرقد السبخي ق ر أ ت في بعض الكتب المحب لله عز وجل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 يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أ ع م ا ل ه م يوم تبدوا ل ف ض ا ئ ح أ و ل ئ ك أ و ل ي ا ء الله و أ ح ب ا ؤ ه و أ ه ل صفوته اولئك الذين لا ر ا ح ة لهم دون لقائه ه الله وقال ابن علية في قول أبو فاق ابن المزني ما علية أبي بكر بكر ن ع في رضي الله عنه أ الله صلى ح ا ب ر س و الله ل ص الله عليه وسلم بصوم ولا ص ل ا ة ولكن بشيء كان في قلبه قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل و ا ل ن ص ي ح ة في خلقه وقال والصيام وإنما الفضيل عياض ما عندنا الصلاة عندنا بن بكثرة من أدرك أدرك أدرك بسخاء ا ل أ ن ف س و س ل ا م ة الصدور والنصح ل ل أ م ة وسئل ابن المبارك أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ف ض ل قال النصح لله وقال معمر كان يقال أ ن ص ح الناس لك من خاف الله فيك وكان السلف إ ذ ا أ ر ا د و ا ن ص ي ح ة أ ح د وعظوه سراً حتى قال بعضهم من وعظ أ خ ا ه فيما بينه وبينه فهي ن ص ي ح ة ومن وعظه على رؤوس الناس ف إ ن م ا وبخه وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير وقال عبد العزيز بن ابي رواد كان من كان قبلكم إ ذ ا ر أ ى الرجل من أ خ ي ه شيئا ي أ م ر ه في رفق فيؤجر في أ م ر ه ونهيه و إ ن أ ح د هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أ خ ا ه ويهتك ستره وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ه م امر عن أ السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال إ ن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه و قال النبي إ م م أحمد رحمه المسلم ا الله ليس على ص نصح ح الزمي المسلم وقال وعليه ن صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم و أ ن ينصح ل ج م ا ع ة المسلمين وعامتهم